صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنازعات غرقا والناشطات نشطا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 والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم إلا عشية أو ضحاها الله أكبر. الله أكبر عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الدكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك وهو يسعى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ وَهُوَ يَخْشَى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أما توفي أقبره ثم إذا شاء أنشره كلا كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب وعنبو وقطب وزيتون ونخل وحدائق غلبة وفاكهة أب متاع لكم ولأنعامكم.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 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة تراقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة